سمعين بس الصوت مش واضح سمعين بس الصوت مش واضح لو عالي شوي يبقى يعني مش الريزولوشن خليك واعي صحيح مش حلو. لكن في <تصفيق> او ريد دي لها خصائص معينه هي That's actually... strength of making if you're not here I need to be lonely, I need to castration. Yeah, up with في رقم 6 الحل وايه في بعض اللي هي وبعمل جديس من الزوء جديد من الزوء يعني فيه أكثر من الزوء فيه You have something to do without you, but that's a هيدرو ايتاريا هيدروصور المروض كل ده من في مين لو في في في هو ذلك إذا أشخاص عادل يوري ليستدعي المفروض، هذا عادل، إذا كان الشخص عادل لي يستدعي المفروض، المفروض. بس بعض جميل يكون له، بعدهم يجي سؤال من يسعود يمكنه في ناجمين مين كل ده تجنبه. بس ممكن بعض يجي يسألك يوم ما فين فين بس، لا أحد يجي يسألك بيرين مين مستفيد أو تصالح. دي كده اصلا بالنسبه لايه اوفت كونفيجريشن لو انا لقيت اليوم تاني لما يكون على البن برا اللي هي بس ما فيش اي بلوت او موجود الانتيركل يا ونسه شريفكم مسف يا في, في الشيلوز <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Yeah. <laughs> Chegamos. you put it, thank you. Yes. فهيعني تقول كلمه لازم على على o teste é estudo o teste سنة للحن في <تصفيق> الوصف <تصفيق> فبقر <تصفيق> ما شكاية لها فترة مرور فالحالي موطع عني هداية ستساسة مرور حسنة مرور عملي حسنة جديد ثلاثة وخمسين، واحد وخمسين، وتلاقي لو تجيب واحد وخمسين ده من حيث التعبئة من